BOOK 2 Sedemdesiat čtyri Arbáhatun wasab'un O niečo poprosiť. Ražá u šejt Ražá el šejt Môžete mi ostrihať vlasy?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 هل يمكنك تظهير الصوره تحميد هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم فوتكي سو الصور موجوده على السي في فوتو الصور موجوده في الكاميرا الصور في الكاميرا можете opravit هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه زجاجي الزجاج تالف الزجاج تالف البطاريه هي prazna البطاريه فارغه البطاريه فارغه هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص можете wyczyścić هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ موزيتي أبراف تيتو بانكي؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ موزيتي مي دات أوهن؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطني شعلة نار؟ ماتي زابالكي ألبو زاباليوواج؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ ماتي ببولنيك؟ هل عندك منفضت سجائر؟ هل عندك منفضت سجائر؟ فايشيتيه سيغاري؟ اتدخن السيجار؟ اتدخن السيجار؟ فايشيتيه سيجاريتي؟ اتدخن السجائر؟ اتدخن السيجاره؟ فايشيتيه فايكو؟ أتدخن الغليون؟, أتدخن الغليون؟